وَمَن أَحْسَنُ زِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَن أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ تَجَـلَّى مِنْ سَهِرِ اللهِ مَحِيفَة وَاتَّخَذَ اللهُ إذ غريم خليلًا وَاتَّخَذَ اللهُ إذ